بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق، وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبث إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفكت قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الزين يومهم على النار يفتنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون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 وفي ذَاتِ الرَّصْدِ وما ذَاتِ الْبُرُوجِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم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 فأقبلت امرأته في صرة فطكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 وَذَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو المتين الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا اتَّبَعُوا أَصْحَابَهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَلَيُنْذِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ